وَنُطًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ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 وَمَا نُنْفِقُ فِي الْحَرْبِ إِذْنًا فَشَتَّتَ فِيهِ غَنَمَ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَأَنْ خَلَقْنَا مَعَادًَا دَ الْجِبَالُ يُسَبِّحُنَا وَالطَّيْرُ وَنُعَمِّرُ نَفَاعِلِ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَتَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ ونسوا لي ما نري حاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقُننا بكل شيء عالمين.